نفس ذائقة الموت لكل أجل كتاب لابد من النقلة أيها الاحبه من هذه الدنيا إلى الآخرة كم سمعنا من الأخبار فلان مات وجارنا القريب مات وفلانه ماتت وصاحبنا مات وأنا وأنت سنكون خبر من الأخبار في يوم الأيام كل من عليها فات فيك ذو الجلال والإكرام. خطبت الجمعة في يوم من الأيام في مسجد من المساجد، وبعدما انتهيت من الخطبة نزلت وشرعت في الركعة الأولى، ثم قمت. وشرعت في الركعه الثانيه لما بلغت ايها الاحبه في سوره الفاتحه في قول الله جل وعلا اياك نعبد وإياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين هنا ايها الاحبه سقط رجل في وسط المسجد وأكملت الصلاه وسلمت ولما سلمت يا إخوان أخذت الميكروفون وكان الرجل بعيد عني في منتصف المسجد والمسجد كبير وبدأت أقول يا إخوان لأن الناس ازدحموا على هذا الرجل الذي سقط في وسط المسجد قلت لهم ابتعدوا عنه أعطوه هواء خلوا الهواء يصل إليه لعله مكتوم لعله كذا وبدأ بعض الإخوة يصيحون معي اتركوا له مجال وأخذه بعض الإخوة إلى أقرب مستوصف وصلوا به للطوارئ، الطوارئ كشف عليه الدكتور قال هذا الرجل توفاه الله منذ أن سقط في المسجد يوم الجمعة يا إخوان وهو متوضئ يوم الجمعة وهو مغتسل يوم الجمعة وهو واقف بين يدي الله فاتصلت أخذت رقم أخوه واحد من اخوانه الميت اسمه محمد الله يرحمه ويتقبل ويجعلها ميتة حسنة فاتصلت على أخوه خالد قلت يا خالد اسالك بالله هذا الرجل تعنى من بعيد وجاي يصلي معي في مسجد الجمعه فلا يغسل احد الا انا حرصت على ان اغسل هذا الرجل وبالفعل غسلته معي بعض الاخوه وبعدين يا اخوان ذهبت الى العزاء واخذت خالد على جنب قلت له يا خالد اسالك بالله ما هو ارجى عمل ترجوه لاخيك ان يموت هذه الميت الحسنه فقال خالد يا شيخ والله احنا مجموعه اخوان وفي عندنا اخوات لكن والله يا شيخ ان محمد هذا ابر واحد بالوالده ابر واحد بامي كان يمر عليها كثير ما يتركها كل يوم يتفقد حوائجها يتفقد كل شيء تحتاجه يقول من ضمن كلامي يقول والله يا شيخ حتى الشامبو الذي تغسل به راسها يتفقد الصابون التي تغتسل بها المشط الذي تمشط به راسها البخور الذي تتبخر به كل شيء يتفقد الوالده يقول حتى من البن والهيل والقهوه ما يترك عنها شيء كان بارا بأمه وكانت تدعو له كثير قلت بسبب هذا كسب الميت الحسنه وبالوالدين احسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا